بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد كما قرر نكون في هذه الليلة باذن الله تعالى ليلة الثلاثاء يوم الاثنين كذلك يوم الثلاثاء بعد عشاء ليلة الاربعاء نكون الدرس في شرح كوكب الساطع نظمه جمع الجوامع لي السيوطي رحمه الله تعالى وهو تبر من الموسوعات في فن يصول الفقه ولكن قبل شرع في الكتاب ورانا من المناسب ان يكون ثم مقدمات لطالب العلم في هذا الفن ان هذا الفن كغيره من الفنون الغريبة على بلاد المسلمين في بعض المواضع وفيها اشياء من الاشكالات من حيث الحقيقة ومن حيث ما يتعلق به ومن حيث المصنفات ومن حيث ما ينبني عليه هذا العلم والمعرفه المساس بين اصول الفقه ولغه العرب وكذلك دراسه ما يعين على فهمه شيء من المنطق هل المنطق يحتاج إليه ام لا وهل سمد علم اصول الفقه من علم الكلام ومن مقدمه علم الكلام هو المنطق لا ثم نزاع واخذ عطابينه معاصرين وهو الخلاف قديم حديث ولكن خاض فيه من لا يحسن شيئا منه من العلم اتى بالعجائب مثل هذه المسائل ولذلك تطرق في الزمن الحاضر الى تجديد علم اصول الفقه تجديد هذا له مفهومات منها ما هو باطل مردود على صاحبه ومنها ما هو مقبول ومنها ما هو تحت نظر ذلك هنايدن لا من الوقوف مع هذه مسعد اشبه ما يكون بمدخل الى علم اصول الفقه لا من الوقوف معه لان الطالب إذا شرع في فن ما ولم يتصوره على حقيقته فسيرجع من حيث بدأ ولو انتهى قد لا يعرف قدر هذا العلم وطالب العلم اذا لم يعرف قدر العلم حيث الجملة او قدر الفن الذي يدرسه من حيد التفصيل كذلك لن يستفيد كثيرا من طالب العلم وهذه من أكبر المآخذ على طلاب العلم الآن الهمجيه في الطلب يدرس فنا ولا يعرف قدره بل يطلب العلم وينسى او يتناسى او يجهل او يتجاهل فضله وانه عباده شرعيه انها مفتقره الى الاخلاص وانها مفتقره الى متابعه وانها مفتقره الى بالعلم ونحو ذلك صارت المنهجيه محصورة في جزئيه معينة ماذا أحفظ واذا انتهيت من هذا الكتاب لماذا ابدا وهذا خلط كبير بيننا بون الشاسع بين خلف السلف في مساله تلقي العلم الشرعي انه ليس على الجاده ليس على الجاده طلاب العلم قد يقعون في مهالك ويظن انه طالب علم وما علم وما درى انه من افجل خلق الله كما سيتم معنا ان شاء الله تعالى. ولذلك اقول لابد من مقدمات تبين الذي ينبغي العنايه به في هذا الفن وخاصه أن الكوكب الصاطع هذا يعتبر من الكتب التي هي من العلم المقارن في هذا الفن بمعنى أنه نظم جمع الجوامع كما سياتي كلام عن جمع الجوامع وجمع الجوامع هذا يعتبر من أشمل المتون بل هو اشملها في فن اصول الفقه حيث قال في مقدمته جمعة من الزهراء 100 مصنف 100 مصنف في أصول الفقه من أربابها واصحابها المعليين بضبط هذا الفن ليس كله من هب ودب ثم بيد عالم اصول تجديد سفي رحمه الله تعالى حين يدي نجتمع ثم نظمهم السيوطي في نظم الجيد الجميل السهل العذب كوكب الساطه والا لم يحل النظم بكثره الشروح إلا أن كل شرح للاصل فهو شرح للنظم كل شرح للاصل او دمع الجوامع فهو شرح ل الذي هو النظم اذا مقدمة الأولى نقول قال الامام محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بنراهيم التيمي أنه سمع علقمه بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الاعمال بالنيات إنما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امراه ينكحها فهجرته إلى ما إليه بعض الروايات اكتفى بهذا القدر زاد ومن بعضها زاد ومكانة هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله هذا الحديث الجليل العظيم الذي نص ائمه الدين على أنه ينبغي افتتاحه بكل كتاب أو درس بما يشتمل على تذكير باهم ركن من أركان الدين بل هو الدين كله كما قال بعضهم حقيقة الدين هو الإخلاص والإخلاص هو مفتاح دعوه الرسل عليهم الصلاة والسلام قال الله تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقال سُبْحَانَهُ ومن أحسن دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وهو محسن وقال عز وجل الذي خلق الموت والحياة لِيَبْلُوَكُمْ أيكم أَحْسَنُ عَمَلًا قال الْفُضَيْلُ رَحِمَهُ الله تعالى أخلصه وَأَصْوَبَهُ أَخْلَصَهُ يعني الذي اجْتَمَعَ على الإخلاص وَأَصْوَبَهُ وَهُوَ مَا كَانَ مُوَافِقًا لِسُنَّةِ النَّبَوِيَّةِ هذا الحديث في هذه الايات تدل على عظم شان هذا الأمر وان الاخلاص هو الركن الاول في قبول جميع الاعمال ولا ما طلب العلم منها لأن طلب العلم عمل عينيدي نكون داخل بقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وطلب العلم عباده اذ أمر الله تعالى به واثنى على اهله ورضي عنه وحث ورتب الثواب على طلب العلم والايات والسنه النبويه الصحيحه ودل على انه عبادة إذا كان عبادة حينئذ لا يمكن ان تقبل العباده بل لا تسمى عباده وهي فقيده للاخلاص وبذلك جاء عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا اغنى الشركاء عن الشرك أنا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه وهذا اولى ما يعتني به طالب العلم لان قوله جل وعلا في الحديث القدسي من عمل عملا عمل النكره في سياق الشرط الهيذن يعم كل عمل سواء كان قليلا أو كثيرا ودخل فيه العلم العلم اذا شركت فيه النية بين الله تعالى اراده وجه الله تعالى وبين اراده شيء من أمور الدنيا هيذن عاد بالوبال على صاحبه فشأن العلم كشان الصلاه لا يقبل الشركه كما أن الصلاه لا تصح الا إذا كان مريدا بها وجه الله تعالى كذلك شانه شأن العلم فدخول الشرك الأكبر والاصغر في الصلاه يبطلها وكذلك شأن العلم لا يقبل الشرك الأكبر إذا لم يريد بعلمه الا الدنيا والا الرجاء والا الشرف لا حب الثناء ولا الرياء والا السمعه والا العجب حينئذ يعود علمه عليه بالوبال هو معرض للوعيد الشديد كما ياتي اذا انا اغنى الشركاء عن الشرك من عامل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه راه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل يعني العلم الشرعي وليس المراد به العلم الدنيوي بل المراد بالنصوص كلها لوحيين إذا ذكر العلم وأطلق فالاصر في فيه انه العلم الشرعي يعني علم الوحيين علم الكتاب والسنه من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل هذا دل على أن الاخلاص شرط في العلم لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عارف الجنة يوم القيامة يعني ريحه عارف الجنه يعني الجنة لم يجد عرف الجنة يوم القيامه الله وداود هذا الحديث يدل على أن من طلب العلم لاي نيه كان لاي نيه كانت الحديث عام لانه قال الا ليصيب به عرضا عرضا من الدنيا هذا هدفه نكره ان يريد يكون اللفظ مطلقا يعني عارضا هذا نكره وان شئت قل لا يتعلمه إلا ليصيب به عارضا عرضا نكر في سياق النفي تريد صارت من من صيغ العموم ولو فك اللفظ عما سبق لا الا ليصيب به عارضا يقول هذا مطلق المطلق يبقى على إطلاقه ان لا يقيد إلا الا بدليل من الوحي هذا دل على أن صرف العلم غير الله تعالى لاي سبب من الأسباب الثواب أو العقاب لم يجد عارف الجنة يوم القيامه والحديث في هذا الباب كثيرة جدا انما الاشاره إلى تنبيه وبالاخلاص صعظم العبادة وان كان في ظاهرها يسيرة أو قليله ولذلك قال ابن مبارك رب عمل صغير تعظمه النية وربع عمل كبير تحقيره أو تصغيره النيه الاخلاص إذا وجد وقالنا الطاعه من أولها إلى آخرها حينئذ تعظم هذه الطاعه فاذا كانت خالصة لوجه الله تعالى كان لها من الاثر كبير على العبد في الدنيا وفي الاخره يقول ابن تيميه رحمه الله تعالى شيئا لهذا المعنى والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله تعالى فيغفر الله به كبائر كما في حديث البطاقه فهذه حال من قالها باخلاص وصدق كما قالها هذا الشخص وإلا فاهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم يقولون التوحيد يعني لا اله الا الله ولم يترجح قولهم على سيئاتهم كما ترجح قول صاحب البطاقه اراده هنا ان يشير رحمه الله تعالى إلى أن الإخلاص له أثر في العبادة وإن اتحد فاعل العباده قد يفعل العبادة زيد ويفعلها في ظاهرها عمر الا أن يكون إلا أن عمرا قد صاحب عبادته اخلاص كامل تام فيترتب عليها من غفران الذنب ما لا يترتب على ذلك فليس الاتحاد بالصوره كاف فليس الاتحاد بالصوره كافيا في كون العبد يترتب عليه الثواب الكامل في الدنيا والاخره ثم ذكر رحم الله تعالى حديث البغي التي سقط كلبا فغفر الله لها والرجل الذي أماط الاذى عن الطريق فغفر الله له ثم قال فهذه يعني سقت الكلب بايمان خالص كان في قلبها فغفر الله لها اذا امران سقي كلب واخلاص تائب ولا نقف مع الاول نترك الثاني حينئذ لا من اجتماع الامرين فهذه سقط الكلب بايمان خالص كان في قلبها فغفر الله لها وإلا فليس كل بغي سقط كلبا يغفر لها والا يقيل لكل بغي ماذا تصنعين كلاب من أجل ان يغفر الله عز وجل أن يغفر الله عز وجل لك لكن لا ليس الأمر كذلك فليس سقي الكلب مجردا في ترتب الثواب وغفران الذنب فقط دون ان يكون ثم نظر الله الى النيه ثم قال رحم الله تعالى فالاعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والاجلال لله عز وجل ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في موضع ما ان الرجل قد يصلي بجوار الرجل التجاوران في الصف قدمه ملزقه بقدم الآخر الا أن بينهما كما بين السماء والارض هل هذا روح تحت العرش والآخر انما يجول في الدنيا والعكس بالعكس ففعل الطاعه مجردة عن الاخلاص والصدق مع الله لا وزن لها في الشرع بل لا تسمى عباده بل فاعلها معرض للوعيد الشديد وإن كانت هذه الطاعه من الاعمال العظام كالانفاق في وجوه الخير جهاد الكفار طلب العلم الشرعي عبادات عظام كبيره قد نوه الشارع بها حيث ما يترتب عليها من الفوائد والثواب العاجل والاجل وتامل ما جاء في حديث ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فاتي به فعرفه نعمه فعرفها استشهد يعني خرج الى الى الجهاد وبذل روحه في فيما يظن انه نصرة لدين الله عز وجل قال استشهد فاتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لان يقال جريء فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القى في النار وهذا عمل جليل فاعله في الظاهر أنه مريد به وجه الله تعالى الا أنه لما تخلف المقصد وتخلف الأمر الباطن حينئذ صار هذا العمل الظاهر هباء منثورا صار ماذا هباء منثورا وهذا يدل على أن تصحيح الاعمال اعمال القلوب اكد وافرض بالشرع ليست المسائل مبنية على الظواهر فحسب انما لابد من الجمع بين الظاهر والباطن اذا ورد الظاهر وانتف الباطن هذا هو هو النفاق اعاذ بالله قد يكون في الشخص خاصيه بل خصال بل قد يكون من الراسخين في النفاق وقد لا يشعر بذلك وهذا الحديث كما ترى أنه أول ما يقضى يعني يقدم على غيره في العذاب مع كونهم قد اتوا بهذه الاعمال الجليله استشهاد الجهاد في سبيل الله كم من داع الى الجهاد في سبيل الله كم من ذاهب كم من متكلم كم من معاتب لغيره ولكن الاعمال انما تتفاوت بما في القلوم ورجل رجل الآخر ورجل تعلم العلم وعلم وقرأ القرآن فأتي به اظو تعلم العلم وقرأ القرآن يعني حفظ القرآن تعلم العلم بمعنى العلم الظاهر الذي هو الحفظ فقط ولكن لم يكن لهذا العلم آثراً في قلبه وعلى سلوكه لم يعمل بهذا العلم وفسدت نيته ولذلك قال فاتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قالت تعلمت العلم وعلمته وقرات فيك القرآن قال كذبت قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقد قيل وامر به كصاحبه بان يسحب على في فينا هذا يجب على طالب العلم ان يضع هذه الجملة نصب عينيه ليس العلم بالحفظ فحسب ليس العلم بحفظ القران فحسب هنا انظر طلب العلم فحصل العلم اذا تحصيل العلم وحفظ العلم لا يكفي أن يكون دليلا على صلاح النيه صلاح القلب ولذلك قال تعلم العلم وقرا القران علمتك فتعلم قرات القرآن عابدت القرآن لكن القران قد يكون حجة للانسان له وقد يكون حجه عليه وهذا من الحجج التي تكون على الخلق اليس حفظ القرآن مجردا دون صلاح للقلب والنيه دليلا على أن الله عز وجل قل اراد به خيرا وكذلك ليس حصول العلم والتحصيل بل قد يكون عالم كما قال هنا لكنك تعلمت من أجل أن يقال عالم فقد قيل فإذا قيل له عالم وشهد الناس له بأنه بانه عالم والله الاستاذ وقرات القرآن اليقاله هو قارئ فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القى في النار ورجل وسع الله عليه واعطاه من اصناف المال كله فاتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال فمعملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها الا انفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه ثم القي في النار حديث رواه مسلم رحمه الله تعالى بالصحيح وفي الحديث ايضا ان معاويه رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل لما بلغه هذا الحديث بكى حتى غشي عليه فلما افاق قال صدق الله قال صدق الله ورسوله قال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليه مع ما فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار انظر رحمك الله هذا حديث العظيم الذي يجب على طالب العلم أن يحفظه وان ينظر ما فيه من المعاني الجليله التي تحث على أن يعرف لماذا يطلب العلم ولذلك عظم اهل العلم شان الاخلاص في طلب بالتحصيل والتعلم والتعليم لأنه عبادة فسائل العبادات والجهاد العظيم الشديد كما كما سمعتم والاخلاص كما قال اهل العلم هو افراد الحق سبحانه بالقصد بالطاعه افراد الحق جل وعلا لان الاخلاص والتوحيد والتوحيد هو الإفراد الافراط ما ماخوذ من من الوحدة وهي الانفراد ان لابد من افراد الله تعالى بالطاعه بان لا يريد إلا الله عز وجل وقيل الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظه المخلوقين بمعنى انه لا ينظر الى ثناء المخلوقين ولا إلى ذمهم فيكتفي بنفسه وان يكون العمل بينه وبين ربه تصفيه الفعل عن ملاحظه المخلوقين يعني الا يكون في القلب اراده أي شخص من من الناس ولا حظ من حظوظ الدنيا وقيل الإخلاص تصفيه العمل من كل شوب فسابقه وقيل المخلص هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الناس من أجل صلاح قلبه مع الله عز وجل ولا يحب ان يطلع الناس على مثاقيل الذر من من عمله هذه كلها معان مطردة ومتداخله وكل ما قيل في الاخلاص هو مراد وأجلها هو التعريف الأول افراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعه ولا شك ان الاخلاص يحتاج إلى مجاهدة تاديدا الى مجاهده كبيره جدا حتى يتحقق العبد به علما وعملا بمعنى انه لابد ان يعرف أولا ما هو الإخلاص وما هي وسائل تحصيل الاخلاص لله عز وجل وان يعرف ما هي العوائق التي تمنعه من تحقيق الاخلاص وما هي الشوائب التي تكون حاجزا بينه وبين الاخلاص وهذا مما نوص به كثيرا نفوسنا واياكم أن يجعل المرء له نصيبا من القراءه والكتب التي تعني بهذا الامر من جهه التاصيل والتفصيل وعملا بمعنى أنه يسعى في أن اي يجاهد نفسه في تطبيق ما قد علمه من تلك الأمور من حيث الحقيقة ومن حيث الوسائل قصوا الى سهل بن عبد الله التسري اي شيء نشد على النفس ما العمل الذي هو شاق على النفس قال الاخلاص الاخلاص هو اشد ما يكون ولذلك إذا نظر المرء في نفسه ولم يجد مجاهده فليعلم انه ليس مخلص إذا كان يؤدي العبادات وخاصه الظاهره امام الناس ولا يجد مشقة في فعل العباده فليتهم نفسه فليبكي على نفسه لماذا لان الاخلاص عزيز ائمه اعلى الصحابه ومن بعدهم ليومنا هذا وهم ينازعون انفسهم ويجاهدون أنفسهم في بتحقيق الاخلاص وانت الذي سلمت من وساوس الشيطان من المداخل لن يكون ذلك ابدا ولذلك قال هنا سئل اي شيء نشد على النفس قال الاخلاص لانه ليس لها فيه نصيب اصرف النفس ما هو حب الدنيا حب الشهرة حب الجاه حب المنصب هذا لاصله بالدنيا ولذلك لا يقال لمن هلك لماذا هلكت كما يقال كما انه لا يقال للجاهل كيف توصلت الى هذا رحمك الله لما يقال للعالم كيف تعلمت ويقال لمن نجا كيف نجوت اما الذي لم يأتي لم يؤت الاخلاص لا يقال له ذلك ولذا قال الاخلاص لانه ليس لها فيه نصيم. وقال سفيان الثوري ما علجت شيئا شد علي من نيتي انها تتقلب علي هذا سفيان رحم الله تعالى فاحذر يا طالب العلم من كل ما يكدر صف هذه العبادة العظيمه حب الدنيا والشهره والشرف والجاه والمنصب والرياء والسمعه والعجب ونحو ذلك من من المهلكات حمنا كذلك ينبغي الحذر من الشهوات الخفيه الشهوات الخفيه التي لا يطلع عليها المرا وتكمن في النفس وقد يعيش عمره كله ولم يطلع عليها ومن ذلك لبا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى لانه قد يعلم الشخص ان الاخلاص يرتب عليه ثواب مثلا في الدنيا وفي الاخره ويترتب عليه تحصيل العلم الشرعي حينئذ قد يلاحظ انه لن ينال طلب العلم إلا بالإخلاص حينئذ جعل الاخلاص وسيلة في تحصيل هذا الغرض وهذا شهوه خفية قال رحم الله تعالى حكي أن ابي حامد الغزالي صاحب الاحياء بلغه بلغ ابي حامد أن من اخلص لله 40 يوما تفجرت ينبوع الحكمة من قلبه على لسانه 40 الى اخره ليس حديث عن هذه المساله من اخلص لله عز وجل في عبادته 40 يوما تفجرت ينبوع الحكمه من علس يعني فتح عليه جاءت المكاشفات جاءت المكاشفات قال ابو حامد فاخلصت 40 يوما ولم يتفجر شيء اخلص 40 يوما ولم يتفجر شيء فذكرت ذلك لبعض العارفين فقال لي إنما أخلص للحكمة ولم تخلص لله تعالى يعني إنما كان إخلاصه من أجل تحصيل هذا التفجير كما قال حينئذ جعل الاخلاص وسيلة إلى تحقيق مقالب ونيل مقاصد ولم يجعل الاخلاص هو المقصود والشرع انما جاء بان يكون الاخلاص هو هو المقصود فلا يجعل الاخلاص وسيلة وهذا مازق ثم قال ابن تيميه رحمه الله تعالى معلقا على هذا الأثر وذلك لأن الإنسان قد يكون مقصوده نيل العلم والحكمه او نيل المكاشفات والتاثيرات أو نيل تعظيم الناس له ومدحهم اياه او غير ذلك من المطالب وقد عرف أن ذلك يحصل بالإخلاص لله وإرادة وجهه فاذا قصد أن يطلب ذلك بإخلاص لله واراده وجهه كان متناقضا لانه اراد الاخلاص والاخلاص هو افراد الله تعالى بالطاعه ثم جعل الاخلاص وسيلة إلى تحقيق ماارب في الدنيا من ثناء ونحوه حينئذ صار تناقضا كيف تطلب الاخلاص وقد جعلت الاخلاص وسيلة لغيره انت لم تخلص لله عز وجل وانما اخلص للعلم ولذلك الامام احمد لما سئل كيف نلت العلم قال حبب الينا اراد ان يتواضع ان يبين بان العلم قد وقع فيه شيء من منازعات النفس قال حبب الينا حين إذا جعل المرء الاخلاص وسيلة لنيل العلم لم يخلص لله عز وجل اذا علم انه لن يصل إلى الى الناس إلا بالعلم صار العلم وجاهه عند الناس ترتب عليه المدح والذم حينئذ نقول هذا لم يخلص لله عز وجل وانما أخلص للعلم اخلصا للعلم هذا مازق خطير قال رحمه الله تعالى لأن من أراد شيئا لغيره فالثاني هو المراد والمقصود لذاته وهو العلم مثلا والأول يراد لكونه وسيلة اليه الذي هو الاخلاص فاذا قصد أن يخلص لله ليصير عالما او عارفا او ذا حكمه أو صاحب مكاشفات وتصرفات ونحو ذلك فهو هنا لم يرد الله بل جعل الله وسيلة له إلى ذلك المطلوب الادنى والله هو الساع قال ابن رجب رحمه الله تعالى وهنا نكتة دقيقة وهي أن الإنسان قد يذم نفسه بين الناس يريد بذلك ان يرى الناس أنه متواضع عند نفسه فيرتفع بذلك عندهم ويمدحونه به وهذا من دقائق ابواب الرياء قد نبه عليه السلف الصالح قال مطرف بن عبد الله بن شرخيل كفى بالنفس اطراءا أن تذمها على الملا كانك تريد بذمها زينتها وذلك عند الله سفه ذا كلامه رحمه تعالى ليعلم العبد انه بمرااته للناس واعجابه بنفسه والناس الذين ينفعوه لا في الدنيا ولا في الاخره بل لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يضره إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليه كما جاء في وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس ولذلك قال بعض السلف من عرف الناس الصراح اذا اراد الانسان ان يغلق هذا الباب من اوله الى اخره اعرف قدر الناس لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا اذا انتهى لا تصرف له عباده ولا يطلب مدحه ولا, ولا يفر من من ذمه فالناس مدعوم وذمهم سواء فمن عرف الناس الصراح يا لي من مراقبه الناس لا يفعل من اجل ان يرضيهم ولا يفر من شيء يخشى ذمهم وكما قال بعض السلف جاهد نفسك في دفع أسباب الرياء عنك واحرص على أن يكون الناس عندك كالبهائم والصبيان يعني وجودهم عدمهم سواء ولا تفرق بين في عبادتك بين وجودهم وعدمهم تعبد الله عز لا تترك العمل من أجل الناس ولا تترك العلم من اجل خوف الذم اخوف المدح وطلب الثناء ولا حذالك بل تعمل وتجاهد ولا تنظر إلى الناس من اجل ان تفسيح ووجودهم عدمهم سواء والناس والجدران والبهائم والصبيان من حيث النيه وعدمها سواء فلا يلتفت القلب إليهم البتة ولا تفرق في عبادتك بين وجودهم وعدمهم وعلمهم بهم بها أو غفلتهم عنها واقنع بعلم الله وحده ورضي الله عن عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه القائل فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس ومن تزين بما ليس فيه شانه الله تعالى هذا يدل على عظم شانه الاخلاص وأنه من أهم اعمال القلوب التي ينبغي بل يجب العنايه بها أمر ليس فيه شيء استحباب انما هو متعين يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان عظم اعمال القلوب اعمال القلوب هي الأصل واعمال الجوارح تبع ومكملا المراد التبعية هنا ليس المراد انها تزول ويبقى عمل قابلا وانما لها ثمر بمعنى أن الأصل في القلب والعمل فرع إلا أن هذا الفرع لا يلزم منه أنه ينفصل عن اصله ويبقى الاصل بحكمه قال اعمال القلوب هي الاصل واعمال الجوارح تابع ومكمله وإن النية بمنزلة الروح والعمل بمنزلة الجسد للاعضاء الذي إذا فارق الروح فموات يعني فهو موات فمعرفة احكام القلوب أهم من معرفة احكام الجوارح ما يجب على القلب وما يستحب وما يحرم وما يكره وما يباح اعظم في الشرع من معرفة ما يتعلق باللسان وما يتعلق بالجوارح والاركان هذا دل عليه الشرع لذلك قل في موضعنا اخا البدايع ومن تامل الشريعة في مصادرها ومواردها علم ارتباط اعمال الجوارح باعمال القلوب لانفكاك تلازم وانها لا تنفع بدونها لا تنفع بدونها يعني لا ينفع عمل القلب بدون عمل الجوارح ولا ينفع عمل الجوارح بدون عمل القلب علم ارتباط اعمال الجوارح باعمال القلوب وانها يعني اعمال الجوارح لا تنفع بدونها أي بدون اعمال القلوب وان اعمال القلوب افرض على العبد من اعمال الجوارح افرض يعني الشرع لها من حيث الفرضيه اكد الواجبات تتفاوت والفرائض تتفاوت حينئذ ما اكد الواجبات وما اكد الفرائض اعمال القلوب اعمال القلوب وان أعمال القلوب أفرض على العبد من اعمال الجوارح وهل يميز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كل واحد منهما من الاعمال التي ميزت بينهما المنافق يعمل في الظاهر صلي ويصوم وقد يجاهد خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بل ادركوا النبي صلى الله عليه وسلم وراوه وسمعوا منه ومع ذلك اظهر العمل الظاهر وقلوبهم مبطنه ب الكفر والعياذ بالله الذي يفرق بين المؤمن المنافق وعمل القلب عمل عمل القلب حينئذ كيف يقال بان العصر هو الجوارح مثلا واعمال القلوب فرع لا العكس هو العصر فاذا وقر في القلب الاخلاص لله عز وجل ومحبته والخوف منه ورجاء لزمه منه أن الجوارح تمتثل فإذا لم يوجد امتثال الجوارح دل على خلل في القلب وان هذه الاعمال مجرد دعوى فحسب أن هذه الاعمال اعمال القلوب التي انتفى عنها عمل الجوارح دل على انها انما هي دعوه وليستها حقيقه البتة وهل يمكن أحد الدخول في الإسلام الا بعمل الا بعمل قلبه قبل جوارحه يعني الاخلاص ومعرفه معنى لا اله الا الله وكل شروط لا اله الا الله انما هي متعلقه بالقلب وعبوديه القلب أعظم من عبودية الجوارح واكثر وادوم فهي واجبه في كل وقت بخلاف الصلاه إنما تجب في وقت دون وقت والزكاه تجب في وقت دون وقت والصوم والحج كذلك لكن اعمال القلوب بالاخلاص هل يخلص في وقت دون وقت هل يحب الله تعالى المحبه الشرعية في وقت دون وقت الخوف الرجاء والانابه هذه في كل وقت وهي على جهه الديمومه هذا ما يتعلق بما ينبغي التذكير به في مثل هذه دروس الكبارة التي تحتاج الى الطالب يجاهد نفسه من اجل أن يجد بركه فيه في وقته وفي علمه وكل يشتكي من عدم البركه في الوقت وعدم البركه في التحصيل عدم الفهم أو الضعف أو كثرة العلائق والعوائق واذا فتش في نفسه وجد ثم ان ثم خللا يتعلق به بقلبه والله المستعان المقدمه الثانية التي لا بد من التنبيه عليها لمن هذا الدرس كوكب الساطع نظم جمع الجوامع هل كل طالب يحضر هذا الدرس أو يستمع لهذا الدرس قل الجواب انه لا شك عند اهل المعرفه ان الهمم تتفاوت وان الفهوم تختلف اذا الهمم متفاوتة والفهوم مختلفه فقد لا تقوى هممه طالب على هذا الدرس مثلا او تكون عنده هممه ولكن الهمزه ليست كل شيء الهمزه ليست مقصوده لذاتها وانما هي مقصوده لغيرها قد تكون ثم همة لكنه لا يحسن هذه الهمة حينئذ قد يزل قد يرجع من حيث بدأ ولذلك قد يوجد عند بعض الطلام همة ونوع همة وخاصه اذا حضر بعض المجالس التي ترفع الهمة فيذهب ويثقل على نفسه فيقتل الهمه من اصلها وكذلك همة صغيرة ضعيفة مثل الطفل تولد عند الشخص تحتاج الى تربيه تحتاج الى نمو تحتاج الى وقت من, من أجل من اجل تنمو حينئذ ياتي من أول وهله فإذا به يريد ان يجرد المطولات أو ان يحفظ الفيات نقول هذا قاتل فان كان لا قصاص نقول هذا يعتبر قاتلا لهذه الهمه ثم غلط فليست الهمه كل شيء بل لابد من من فهم ولا بد من ذكاء ولا بد من صبر صبر على العلم وعلى الكتاب وعلى المعلم وعلى المسائل وعلى الأصحاب والاقران صبر على العوائق والعلايق نحو ذلك لذلك قال بعضهم أخي لن تنال العلم إلا بستة سانبيك عن تفصيلها ببياني ذكاء وحرص واجتهاد وبلغه وصحبه استاذ وطول زماني لن تنال العلم يعني العلم الذي الصلح عليها للعلم يعني علم الكمال اما الضروريات من الدين يمكن يحصلها طالب العلم يمكن أن يحصلها لو كان غبيا يعلم كيف يصلي كيف يتوضا على القول الراجح ما يفتبه وهذا علم ولا شك انه فرض عين وهو ماجور عليه والسعي فيه ترتب عليه ما يترتب على البذل في طلب العلم فداخل في جملة النصوص ولا ولا نزهد في هذا لكن المقصود الذي يريد ها الدرجه العليا الذي يريد منزلة الاجتهاد حينئذ لابد من ذكاء ذكاء اذا مفهومه ان الغبي لن ينال العلم والفهم والذكاء بارك الله فيكم على نوعين ذكاء وهبي فطري وذكاء كسبي ذكاء لهبي فطري هذا الذي يكون نعمه وهبه من الله تعالى كالحفظ مثلا وهذا موجود لكنه على قله واكثر الناس واكثر المتعلمين والمعلمين إنما يكون ذكاؤهم من النوع الثاني وهو الذي يكون في بدايته فيه شيء من القصور ثم يرزق طريقه في تنميه هذا الذكاء حينئذ يصل به الى درجه عليا اذا الغبي إذا كان على ما هو عليه ولم يسع في إصلاح نفسه لانه يعالج إذا لم يسع في إصلاح نفسه فلن ينال العلم البتة شاء أم ابا رضي ام لم يرضى عاش على الأرض أم في السماء لن يتعلم البتة حينئذ لا نزهده في العلم وإنما نقول له خذ بقدر فهمك تعطى من العلم بقدر ما تستطيع فهمه فلا تصل إلى المطولات ولا تصل إلى الكتب الكبار لتبال العلماء المجتهدين وانما تاخذ حظك من المرحله الاولى أو المرحلة الثانية إن وصلت إلى الثالثه أو الرابعة حينئذ قد يكون هبه من الله تعالى وقد يكون الإنسان في بداية أمره يعاني شيئا من الصعوبات في الفهم وبالحظ لكنه إذا عرف قدر نفسه وسلك مسلك اهل العلم في الأخذ بالمراحل الأولى قد يفتح عليه ولذلك قلت الذكاء قد يكون كسبيا فأول الامر يكون عنده نوع صعوبه في الفهم لكنه لو مارس العلم وعاش مع العلم وجاهد في فهم كثير مما يشكل عليه قد يرتقي قد يفتح الله عز وجل عليه لا سيما اذا عرف أن الجزء الأكبر والقدر الأكبر من المنهجية الصحيحه عند السلف تلقي العلم هو التعبد لله عز وجل وان يعلم ان هذا العلم من هداية التوفيق التي لا تنال إلا بالطاعه ولا يعلم ولا يعطي الله عز وجل العلم إلا لمن أحبه العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح إذا الذكاء لا بد منه وحرص الطالب الذي لا يحرص على العلم وعلى استغلال الوقت وعلى الفهم وعلى متابعة المسائل عنيد لن يصل الى العلم الذي هو الشأن الاكبر لاهل العلم واجتهاد الذي هو مرادف للحرص أو يكون أشد منه من حيث العمل قد يكون الحرص من جهه القلب والاجتهاد من حيث بذل الوسع في اعمال الجوارح وبلغة يعني ما يتبلغ به في المعيشة بأن يكفى, بان يكفى أو يكون عنده شيء يتكفف به واما السعي وراء الدنيا وبذل الاوقات والدنيا هي الاصل والعلم الشرعي فرع وما يترتب عليه الكسب هو الاصل وحضور المجالس والقراءه هي الفرع هذا لن ينال العلم الذي اصله اهل العلم اذا جعلت العلم فرعا فلن تاخذ الا الفرع إذا اعطيت العلم لك اعطاك بعضه كيف لو اعطيت العلم بعض البعض لا تخشيل بالتا اذا لابد من بلغة يتكفف بها من أجل ان يوفر على نفسه الوقت بتحصيل العلم لان اليوم 24 ساعه 24 ساعه اذا ذهب اكثرها بتحصيل المعيشه ذهب العلم وصحبه استاذ يعني ملازمه معلم لابد من الصحبة وطول زمان لا بد من صبر وعدم العجلة في تحصيل العلم العلم يحتاج الى سنين تاجله تربيه نعم الحفظ ممكن تحصلوا في ايام تحصلوا في أشهر في اعوام لكن الرسوخ في العلم يحتاج إلى, الى طول زمان الى طول زمان ولذلك قال يحيى بن ابي كثير لا يستطاع العلم براحه الجسم قال ابن قدامه المقدس رحمه الله تعالى وينبغي له يعني لطالب العلم قطع العلائق الشاغله ينبغي له يعني لطالب العلم قطع العلائق الشاغله يعني كل ما يشغله والذي يشغل نوعان امر قلبي وامر ظاهر ما يسميها ابن قيم بالعلائق والعوائق العلائق امر قلبي قد يفتن بحب شخص ما ويحب الاكثار معه قد لا يصل المحبة الى شيء المذموم لكن هذا على اضع وقته قد يحب نوعا من الماكولات فيكثر منها هي لا أو او نوعا من المشروبات فيكثر منها ت... اذا هذه على اضع الامور القلبيه الامور القلبية قد لا تصل للمحرمات حب الشرف والثناء ومدح لحذالك لكن قد تكون في قبل اوس جهه المباح يقول هذه تصرف عن العلم هذه عوائق والعوائق الامور الظاهره كالوظائف الان ودراسات الموجوده الان جامعات والمعاهد والدور كل هذه من العوائق هلاء شقط طرفه عين فيها كلها بدون استثناء ما علمت هو لم اعلم لان المغزى واحد والمؤدى واحد والنتائج والثمار الموجود على الساعه على الساعه واحده وكلها لا تعطي ولا مثقفا لا تخرج طالب علم لا تخرج طالب علم طلب العلم انما يكون في المساجد على اهله ثم بالاجتهاد والتحصيل وان يجاهد نفسه صباحا مساء في تفوت عليه لحظة واحدة الا وهو يقرا او يحفظ أو يعمل بما بما يعلم قال رحم الله تعالى وينبغي له قطع العلائق الشاغله لماذا قال فإن الفكرة متى توزعت قصرت عن ادراك الحقائق العلم سائل العلم يحتاج الى تامل العلم تاتيك اقوال متضاربه العلم تاتيك صفحه صفحتان 13 مجلد كامل فيه اشكالات يحتاج الى تاني يحتاج الى رويه كيف تدرك حقائق هذا العلم من فهم النصوص الشرعيه وفهم نصوص العلماء الموصله الى فهم النصوص الشرعيه إذا كان القلب والذهن مشغولا كيف يصل المشغول لا يشغل كذلك المشغول لا يشغل فاذا كان في باله مشغول صباحا ومساء باي أمر كان بمحبه شخص بمحبه وظيفة بسعي وراء شهادات ونحوها فكيف يجمع بين الامرين حتى لو قال بانه يفتح الكتاب ويقرا حينئذ تكون الفكرة ولذلك عبر هنا بالفكره يعني الذهن يكون شارد يفكر متى ينتهي ومتى يحصل ومتى ومتى إلى الى آخره قال رحمه الله تعالى وقد كان السلف يؤثرون العلم على كل شيء هذا الذي اريد وقال السلف يؤثرون العلم على كل شيء يعني العلم هو الاصل والله لن تنال حظا من العلم على قدره الا إذا جعلت العلم اصلا والدنيا فرعا واما أن تجعل الدنيا اصلا والعلم فرعا لن تنال العلم لن تنال العلم البتة لا أحد يلبس عليك البتة فالعلم هو الاصل والجامع فرع فإذا تعارض العلم مع الجامع قدم العلم ولو ترتب عليه ما ترتب العلم اصل والوظيفه فرع فاذا تعارض الأمران قدم الفرع قدم العلم على الاصل الذي هو عنده حينئذ نقول لابد من جعل العلم اصلا وكل ما عداه من الامور فهي فروع فزيارة الاحباب والبقاء معهم وللسياسه بالناس وللسياسه بالأمور الدنيويه والسعي وراء الشهادات كل هذا اجعله فرعا جعله فرعا ولذلك قال قد كان السلف يؤثرون العلم على كل شيء ارحمهم الله عز وجل ما بولوا بما بولين به لابد من وظيفه وان تتوظف الا بشهاده ولا الى اخره اللهم الساعه قال الشافعي رحمه الله تعالى حق على طلبه العلم حق على طلبه العلم. هذا الشافعي قديم احد الائمه الاربعه الذي مكث فيه ذيل 20 سنه يتعلم لسانهم لغه العرب من أجل ماذا؟ ان يفهم الشريعه من اجل فهم الشريعه لم يبلسي الناس واخذ دورات لا وانما من باب فهم الشريعه النصوص لا تفهم الا بلسان العرب كما سياتي ان شاء الله درس مخصص لهذا حق على طلبه العلم بلوغ غايه جهدهم في الاستكثار من العلم بلوغ الغايه يعني تصل النهاية بهم الى في في الاستكثار من العلم اذا العصب بلوغ الغايه في الاستكثار من العلم هذه طريقه السلف هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والصبر على كل عارض دون طلبه كل عارض ياتيك من العوائد التي تصدك عن العلم لابد من الصبر عنه عليه وإخلاص النية لله في إدراك علمه نصا واستنباطا والرغبه الى الله تعالى في العون عليه وهذه ثلاث اربع نصائح من امام من أمة الدين بلوغ غايه جهدهم في الاستكثار من العلم يعني الوصيه بالاجتهاد وليس الاجتهاد فحسب بل بلوغ الغايه يعني اقصى ما يمكن ان تبذله في طلب العلم حق عليك ان تبذله حق عليك أن, أن تبذله ثانيا الصبر على كل حال لانه اذا بذلت كل وقتك لا بد من العوالق لا بد من العوالق ولا بد من العوائق لا بد من الفتن حينا لا من الصبر نتحلى به بالصبر صبر عنها وعليها يعني لا يلتفت إليها ثالثا الاخلاص النية لله تعالى رابعا الرغبة إلى الله تعالى في العون عليه إذا لا بد من إياك نعبد واياك نستعين يعني طلب الاعان هذا من الأشياء التي ينبغي العنايه يتب. طلب الاعان هل نحن ندعو الله عز وجل في سجودنا في قنوتنا في صلاتنا في خلواتنا ان الله عز وجل يسر علينا العلم وان يفتح قلوبنا للعلم وان يهيئ لنا من يعلمنا ومن يصبر علينا الى اخره هل هذا موجود اللهم استعن سو سهل بن عبد الله تيسري رحمه الله تعالى الى متى يطلب الرجل الحديث الى متى حتى يتخرج من الثانوي او ياخذ البكالوريوس أو يتعين وتوظف ثم يبيع المكتبة او او او, أو إلى, خيره؟ الى متى يطلب الرجل الحديث قال حتى يموت واعبد ربك حتى ياتيك اليقين سلف على فهم كبير جدا بنصوص الوحي واعبد ربك ومن العباده تحصيل العلم وتعليم العلم للناس واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الذي هو الموت ولذلك قال حتى يموت ويصب باقي حبره في قبره تاكيدا على على مواصلتي العلم ليس هذا بسنه شيخ الاسلام لتمي رحمه الله تعالى قال عنه الحافظ من عبد الهادي في قال رحمه الله تعالى عن شيخ الاسلام لا تكاد نفسه تشبع من العلم لا تكاد نفسه تشبع من العلم ولا تروى من المطالعة ولا تمل من الاشتغال ولا تكل من البحث وقل أن يدخل في علم من العلوم في باب من ابوابه إلا ويفتح له من ذلك الباب ابواب ويسدرك اشياء في ذلك العلم على حذاق اهله على حذاق اهله وهذا مثال الرمز الا لا الكل يعرف قدر هؤلاء الائمه كشغل الاسلام وغيرهم من محققين من ساروا على النهج الذي صار عليه السلف في تحصيل العلم علم شريعه كلية عارف كليه جامعة كليه متكامله ليس عندهم هذا فقيه وليس بمفسر او هذا مفسر وليس بفقيه أو هذا اصولي ولا يدرك النحو وهذا نحوي هذه توزيعات تركه الشريعة هذه كلها محدثه لم تكن موجوده في سابق اهل العلم ولذلك أجمع اهل العلم على أنه لا يعد عالما إلا من استجمع ما يحتاجه الناظر في الشرع من العلوم التي ذكر ان شاء الله تعالى في باب الاجتهاد وسنشير اليها في بعض المواضع حينئذ لا يكون عالما إلا اذا كان كذلك ولا يكون كذلك الا اذا وضع واشغل وقته كله بالعلم لأنه لو اراد ان ينظر في علم على حده وأن يدرك حقائق هذا العلم اخذ عمره وإنما يأخذ أصول العلم ثم يضم إليه أصول العلم الاخرى ثم ثالث ثم الرابع لم يبقى عنده وقت لامور الدنيا البتة ولذلك شيخ الإسلام وغيره كانت اعمارهم مقضية في تحصيل العلم ونشره وليس من المنهجيه تعلم التعليم لا للمعلم ولا للمتعلم ان تكون الدروس على مستوى واحد يعني من حيث طريقه الشرح ومن حيث الكتاب او اختيار الكتاب المشروح نحن الان نعاني من خلط بمنهجي من اسباب الخلط هذا الذي قد أدى إلى بعض الأشياء التي قد يعجز الانسان عن اصلاحها هي اختلاط الحابل بالنابل المبتدي يجلس مع المتوسط يجلس مع المنتهي ثم ياتي الشارح ويريد الشارح أن يفهم المبتدئ ولا يحزن قلب المتوسط ولا ينفر المنتهي عليده لابد ان ياتي بكلام يفهمه الجميع وانا اقول هذا يحتاج إلى معجزه كلام واحد في مسألة واحده يخاطب الثلاث طبقات هذا معجز ولا أظن يعطاه بشر وانما يخاطب الناس اما بأقلهم وإما باكثرهم يعني علاهم درجه اما هذا او ذاك هذا او ذاك حينئذ التفاوت هذا واقع تفاوت بين طلاب العلم هذا واقع كما ان التفاوت حاصل ضروره في العقول والفهوم لازم منه التفاوت في الإلقاء واضح كما أن التفاوت حاصل في العقول والفهوم لازم منه حصول التفاوت في الالقاء وباختيار الكتب والشروح وطرق التحصيل والتعليم ولذلك المتون التي يقررها اهل العلم ليست على مرتبة واحدة بعضها اصعب من بعض وبعضها أسهل من بعض بل المتن نفسه قد يكون في مواضع هو سهل فيها من جهه الحفظ من جهه الفهم وفي بعض المواضع هي مغلقة اذا المتن الواحد يتفاوت فالتفاوت بين متن ومتن آخر من باب اولى واحرا وأما بالنسبة لدروسي على جهه الخصوص وقد علمتم من الطبقات مختلفة فيه المبتدئ وفيه المتوسط وفيه المنتهي على جهه الخصوص أنا لا يمكن ان اخاطب الطبقات الثلاث كما ذكرت السابق لان يحتاج الى كلام معجز ولو ادعى بعضهم أنه يخاطب الكل فهذا مجرد دعوه مجرد دعوه لانه إما أن يسهل الكلام بحيث يفهمه المبتدي ولو جلس المنتهي في بيته لقراه ولم يزداد علما من, من علم الشيخ واما أن يكون الكلام بلغه أهل العلم بالصلاح اهل العلم وتاتي الدقائق وتشرح ويقف معها فضاع المبتدئ حين يريد المنتهي ولم يستفد المبتدئ انا اخترت الطبقه العليا وهي ان يكون الخطاب لطالب علم قد انتهى وتجاوز مرحله فك العبارات فك العبارات ومساله ما يطرح الان ان العالم او المعلم لابد ان ينزل الى الطلاب انا ارى ان هذه مهزله هذه مهزله هذا استخفاف بالعلم قبل اهل العلم طلاب العلم هم الذين يرتفعون بافاههم واذهانهم وقلوبهم وعقولهم الى لغه العلم العلم له لغه له صلاح له اسلوب ولذلك انظر في اي كتاب حتى في الشروحات الازرميه انظر العبارات واضحه سجين عبارات واضحه بيينه 100% ما وجد من الشروحات العصريه الا التي السنية ومشاكلها والتفريغات التي كتبت واما كتب العلماء المشهورين فتجد فيها شيء من الاغلاق بل تجد بعضها كثيرا منها مولق لماذا لانهم قصدوا أن الطالب يتمرن تتمرس على أن يرتفع بذهنه الى ان يفهم هذه العبارات ثم إذا فهم الكتاب يرتفع بفهمه هذا الكتاب الى ما هو اوسع منه اذا لهم غايه ولهم هدف في الاختصار ولهم هدف في اغلاق بعض العبارات من اجل أن يحسن الطالب فهمه ولذلك قلنا الفهم قد يكون كسبيا وهذا هو الشائع الكثير في الازمان كلها كيف يربي نفسه إذا لم يكن ثم كتاب تمرس عليه بل ثم علوم ودروس تمرس عليها الطالب في أن يرفع من قدر فهمه وذهنه لان يصل الى مراتب اهل العلم الكبار متى اين جلس في بيته لنتهى من هذه الدروس لحفظ انتهى كلها ليس هذا ليس هذا بالصحيح فنزول العالم أو المعلم إلى ادنى الدرجات من اجل أن يصعد بالطلاب اليه قل هذه مهزله للعلم واهله ما لا ينبغي هذا إنما تشرح الكتب على سنن اهل العلم ويعرف الطالب قدره هل هو أهل لحضور هذا الدرس ام لا فما كان من نحو ما نشرحه الان الفيه حينئذ يسأل نفسه هل قرات شيئا قبل ذلك هذا العلم مركب من عده علوم منها شيء في المنطق ومنها شيء في البلاغة ومنها شيء في النحو منها شيء في الصرف هل عندك شيء من هذه العلوم ام لا ان كان عندك شيء منها وتستطيع ان تجاهد نفسك لو صعب عليك شيء من العلم حي هلن وحي هل او حي هل وان لم يكن كذلك فارحنا والسرح بمعنى انك لا تتعب نفسك انا ارى ان الطالب جلوس في حلقات العلم وطالب العلم ليس مقصودا لذاته ليس مقصودا لذاته يعني ياخذ الكتاب ويمشي ويجلس ويرجع والكتاب مفتحا في الحلقه بعدها اسبوع اسبوعان وعشر وشهر وشهران وشهور والكتاب يفتح ويغلق عند الشيخ انا اعرف مثل هذا الطالب والله لو فتح القران وقرا في هذه الاوقات لكان خيرا له ولو ذهب وطاف بالبيت في عبادة لا يشاركه فيها أحد على وجه الارض لكان خيرا له لكان خيرا له لأن هذه الدروس انما مقصود بها أن يتعلم الطالب أن يفهم المساله وأن يفهم اقوال اهل العلم وان يفهم ما اخذ أهل العلم ثم يفهم الراجح ثم يذهب ويذاكر ولو لم يذاكر إلا حفظ المتن والقول الراجح بدليله لكفى لا يشطط الاقوال الضعيفه انما الطالب يشتغل بها الا اذا كانت منظومه أو منثورة واما ان فلا إنما تفهم فقط ثم رسوخها في الذهن يكون بممارسه العلم وبالمدارسه وان يكون له نوع قراءه بكتاب معين من ذلك ولذلك اقول اختياري لهذا الشرح أنه يكون ماذا لطلاب قد سبقوا فيه تحصيل شيء من العلوم السابق التي شرحناه فيما سبق ويتعلق بنظم الورقات شرح المطول كذلك القواعد شرح قواعد منصور الشرح والمنطق ولو المختصر وكذلك صرف الذي هو نظم المقصود وبلاغه انتهينا من البيان وعنده حنين المعاني والبيان هو اهم ما يحتاج اليه في اصول الفقه ومن لم يدرسه ننصحه ان يذهب ويؤسس نفسه من جديد لينظر حنين ماذا يبدأ ثم يدرك بعد ذلك معنا في ما يتعلق بالكتاب حيث المتابعه به بالاشرطاوى ونحويها كتاب المقرر كما علي من الكوكب الساطع نظم مجمع الجوامع للسيوطه هو نظم الجمع وجمع هذا اهم كتاب عند المتاخرين فيما جمع بين طريقتين وهي طريقه المتكلمين وطريقه الفقهاء طريقه المتكلمين المبنيه على تاسيس قواعد المصولية بالنظر إلى الأدلة العقلية والنقلية معا ولم يلتفت إلى الفروع مع طريقه الفقهاء وطريقه الاحناف وهي الوصول إلى القواعد عن طريق استقراء الفروع ففرق بين من ينظر في الاصل ثم يطبق على الفرع وبين من ينطلق من الفرع إلى الاصل وثما هاتان الطريقتان وفي ترجيح منهما على الأخرى هذا محل اشكال وإن كان كثير يرون ان ترجيح طريقه الفقهاء اقرب إلى الفقه ولكن العمل على ترجيح العمل من حيث العمل إنما هو ما قاعده واصله ما يسمون بالمتكلمين هذه التسميه فيها شيء من التوسع كما سياتي وإلا اول من يعد في من صنف في هذه الطريقه الامام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرساله اول كتاب يذكر انما هو في طريقه المتكلمين الرساله بشكلنا الشافعي رحمه الله تعالى لم ينظم شيئا أو يذكر شيئا مما يتعلق من الصلاحات متاخرين من ارباب الكلام ونحوه وهذا ينبني كذلك على مساله ما يستمد منه علم اصول الفقه هل ما يذكره كثير من المتاخرين ان استمداد علم اصول الفقه ماخوذ من علم الكلام هل علم اصول الفقه مفتقر بالفعل لعلم الكلام ام المراد بعلم الكلام هنا واستمداده من اللغه العربيه هذا واضح بين واستمداده من معرفة الاحكام يعني تصور الاحكام الشرعيه الواجب نحوها كما سياتي في محله المقدمه الثالثه أهمية فائدة تعلم هذا العلم هذه طويله تادله وقفاه لانه هناك من ينازع في كثير من المسائل المتعلقه في علم أصول الفقه حتى أن بعضهم يزهد فيه كعلم يعتبر وسيلة الى تحصيل الاحكام الشرعيه من ادلتها تفصيليه ولذلك يوجد في بعض الجهات انه لا يدرس هذا العلم ولا يعرف له أهل من اجل أنه مشتمل على شيء من من المنطق وحينئذ صار قارنه بينه وبين وصول الفقه الذي لم تكن فيه هذه الاصلاحات كانه مقابله بين سنة وبدعه وهذا من المآخذ عند أرباب التجديد كما سياتي ولذلك صنف بعض معالم وصول الفقه عند اهل السنه والجمعه وهذا اللقب فيه شيء من النظر فيه شيء من النظر ولذلك ما كذلك فيه شيء من الخلل انما في الحقيقة هو معالم اصول الفقه عند ابن تيميه وابن القيم رحمه الله تعالى وابن تيميه في اختيارات الاصوليه وكذلك ابن القيم هذا حق لا يمثل المدرسة الاصوليه التي لا ينبغي الاعتراض عليها من حيث انها مقابله بالبدعه اليس كل ما خالف فيه المتكلمون يكون بدعه وليس كل ما اختاره ابن تيميه يكون هو الصواب مثل مسائل هذه كذلك ليس كل مختاره ابن القيم يكون صوابا لما ينظر في المساله من جهه الدليل ومطابق الدليل ما طابق الدليل يعني المدلول مع دليله سأوافق فيه المتيميه ام خاله والذي يوجد فيما كتب من كتب من ما يتعلق بعلمي وصول الفقه عند اهل السنه والجماعه او شيء تقول علم اصول الفقه عند اهل الحديث ليس عندنا شيء يسمع اهل الحديث موجود نعم فقه اهل الحديث لكن هذا مبني على قواعد الصولية هذه مبعثوثه فيما كتبه المتاخرون ومن يسلم يقال هذا علمه وصول الفقه عند اهل الحديث هذا عند الخلف هذا لا وجود له ولذلك حتى المتيمية رحمه الله تعالى لم يعنى بافراد شيء يتعلق بذلك وانما يذكر المساله ويبسطها في محلها فما وافق فيه الحق بله وما خالف الحق رده ولم يصنف تصنيفا عاما لان يقال هذه كتب اهل البدعة في أصول الفقه وهذه كتب اهل السنه و جماعه نحوهم نقول فيه شيء من النظر وخاصة أن المعتمد عليه في التدريس والحفظ انما هي ما كتبته ايدي اشاعره كدم الجوامع وغيره حينئذ هذه الكتب منها ما اعتمد على مسائل هي في الاصل عقدي وانبنى عليها فروع في أصول الفقه حينئذ النظر فيها يكون نظرا في الاصلي كما الكلام دلالات الصيغ صيغ الالفاظ الحدود كلها تجدها فيها شيء من الدخل وكذلك العنوان الكبير الذي يوضع في كل باب من ابواب دلالات الالفاظ هل العام له صيغه تخصه هل الأمر له صيغه تخصه ام لا هل النهي كل هذه نقول هذا سؤال بدعه لماذا لانه ان بنى على بدعه وهي ان الكلام كلام الرب جل وعلا نفسي وليس باللفظي ليس ليس باللفظي يعرفون ابتداء الامر النفسي والذي دل عليه هو اللفظي ويعرفون ابتداء النهي النفسي والعامه النفسي وكذلك الخاص والمطلق المقيد الى ثم هل هذه لها الفاظ تدل عليها ام لا نقول هذا مزلق عقدي يرد عليه ويبين ما اخذه وما فرع عليه من المسائل إن كان مطابقا للاصل أخذ حكمه وإن كان مفارقا للاصيح اذا ينظر بنظر مستقل فبعض المسائل حينئذ ثقيل بان الامر له صيغ حينئذ ما هي هذه الصيغ تكلم الاصوليون في عدها المشهور منها اربعه هنا ايضا القوم الذين هذا لا, لا كلام فيه وان خالفناهم في أن العاصل إنما هو الأمر اللفظي وليس عندنا شيء نفسي ليس عندنا شيء نفسي لكن هذا الفرع لا علاقه له بالاصيل وانما ننظر الى المساله من حيث هي فما وافق الحق قبل وما خالفه رد على كل ما يتعلق بالتجديد اصول سياتي بحثه في موضعه ان شاء الله تعالى والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد